إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ قُلُوبَنَا لَتَحْزَنُ وَإِنَّ عُيُونَنَا لَتَدْمَعُ وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِكَ يَا صَبَاحُ لَمَحْزُونُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا وَأَخْلِفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا اللَّهُمَّ أَوْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وأكرم مثواه وطيب ثراه واجعل الجنة مستقره ومثواه اللهم يمن كتابه وهو حسابه ولي ترابه وألهمه حسن الجواب أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون